للامام ويدي بيدك واجمل هديه كل ما كانت بارك أكبر بداخل الحشانة شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا عطانا اللي من صبر يتعلق بالله شوف Şuf Rabbına